رحو برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترنا قلبي في الزل شوبه المزن والعود شوف السحاب اللي تقف غشينا اجبل مطر يا يا ذا عنود في ديره يا ابو بدر خبرنا يا حلو شبا النار والكبش موجود شرق من امر ماح يا عارفنا الجاب راح برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترنا ذل شو فتل مزن شوف, شوف السحاب الي تقف غشينا ارض خرما به مغازيز وحفود مداله بدو ان توهم نازلنا من سال بدو دلها وشما ترى عنبت القفر وامدال هنا القيب راح برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترنا في الزل شوفت الميزنة شوف السحاب اللي اتجافا غشينا لا شفتنا الخلفة معتالية ذا وصغير الحيران تسمحاننا لا يبعد شوف التلافيني وق شوفت مغتير هله قاهرين القيب راحو برد الجو يسعود والوسم قرق والمطر محترين قلبي في الزل شوف تلمزني والعوت شوف السحاب اللي فغاشينا لا قال ولا بهبه الاش بمكود فحان الشفا ولت ما فيه عينا انا اشهد ان رايت يا فت الجود يا سعود طيب القلوب الحزنا هل جبرح برد الجو يسعود وال اسمع الغرب والمطر اختارنا قلبي في الزل شفته المزن والعود شوف السحاب اللي تقف غشينا